بسم الله الرحمن الرحيم قلو حی إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا فَنَعَجَبَا يهدي إلى الرُّشْدِ فَأَمَّا مَنْ ولن نشرك بربنا وَلَن تعالى جد ربنا متخذ صاحبته ولا ولدا وإنّه كان يقول سفي هنا على الله شفاة وإنّا ظنن كذبا، وإنه كان رجال من الإنس يعوزون برجال من الجن فزادهم رهقا، وإنهم ظن. كما ظنتم ألي يبعث الله أحدا وإن لمس السماء فوجد لها مليت حرسا شديدا وَإِنَّنَا لَنَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعْ لَن يَنـجِذْ لَهُ شِهابَ الرَّصَدِ وَإِنَّ لَنَا شر نريد بمن في الأرض أمراد بهم ربهم رشدا وإنا من الصالحون ومنا دون ذلك نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن فلا يصاف بخسا ولا رهقا وإنا منا المسلمون ومنا القاسقون فمن اسلم فأولئك تحروا رشدا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّوِ اَسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِي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 الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل قل إني لن يجيرني من الله أحد ولنجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته وَمَن يَعْفِي اللَّهَ رَثُو فَإِنَّ لَهُنَّ رَجَاءً لَمْ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً حَتَّى إِذَا رَأوا مَا يُعَذُونَ فَسَيَعْلَمُونَ نَعْثْنَا صِرًا وَأَقَلَّ عَدَدًا قُلِ انْذَرِينْ أَقْرِيبَ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ ضام الرسول فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلموا قد بلغوا رسالة ربهم وأحقب ما لديهم وأحصل كل شيء. and then the